حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى الحمد لله حمدًا كثيرًا كما أمر وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله سيد البشر الشافع المشفع في المحشر صلى الله وسلم وبارك عليه ما اتصلت أذن بخبر وعين ببصر والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المحشر أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في هذا الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حي الله تعالى هذه الوجوه التي أشرقت بالإيمان وزك الله تعالى هذه الأنفس وطهر الله تعالى هذه القلوب التي انشرحت لعلام الغيوب وبارك في هذه الجوارح والأركان التي سعت إلى هذا البيت من بيوت الرحيم الرحمن التي أقبلت على ربها رجاء في ثوابه وطمعا في مغفرته وتمنيا في جنته سعيا في تزكية النفوس وتطهير القلوب والفقه في الدين وتدبر القرآن ونسأل الله تعالى الذي جمعنا بكم في هذه الأمسية على طاعته وذكره أن يجمعنا في الآخرة مع نبينا المصطفى في مقعد صدق عند مليك مقتدر ثم تعالوا بنا لنواصل رحلتنا المباركة في شرحنا لقصار السور رجاء الاستفادة واستخلاص الدروس والعظات والعبر من تلك السور وهذا هو لقاءنا الخامس والعشرون من لقاءات هذه السلسلة ونحن هذه الأمسية أيها الأحباب سنعيش سويا مع سورة قلت آياتها وعظمت معانيها إنها سورة تعددت فيها الأقسام من أجل أن يؤكد الملك العلام أمرا في غاية الأهمية إنها سورة الشمس وهي سورة مكية نزلت قبل الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام ولا سبب معلوم نزلت من أجله هذه السورة المباركة فنزولها ابتدائي قال الرب العلي وعز وجل فيها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها كم هي كثيرة هذه السور التي صدرت بهذه الأقسام العظيمة من الله العظيم وذلك للفت الانتباه على عظمة هذه المخلوقات المقسم بها وإرادة الله عز وجل في تأكيد المقسم عليه ولذلك قالوا في القسم كما بينا مرارا وتكرارا انه ذكر الشيء او تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة وحروف القسم ثلاثة وهي الواو والباء والتاء والوع أكثر استعمالا وهي حروف تجر الإسم بعدها والشمس وضحاها الله هو الذي يقسم هنا وهو جل على الصادق في قيله فهو يقسم قسما عظيما بهذا المخلوق العظيم والشمس والشمس وضحاها قال ابن كثير أي وضوئها وقال قتاده والشمس وضحاها أي والنهار كله وهو القول الذي مال إليه ابن جرير رحمه الله أن القسم هنا قسم بالشمس ونهارها والشمس وضحاها إن الشمس آية عظيمة من آيات الله ومخلوق كبير يدل على عظمة خلق الله لو تأمل الإنسان هذا المخلوق ورفع رأسه إليه فإنه لا يستطيع أن ينظر فيه بإمعان من شدة ضوئه وأشعاته التي تبهر الأبصار مع أنه مخلوق صغير ليس بشيء أمام السماوات العلى. قالت تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر فهو آية من آية الله استند الخليل عليه صلوات الله وسلامه في ابطال حجة الطاغية النمرود بن كنعان على وجود الرحيم الرحمن وقدرة الواحد الديان بهذه الآية الباهرة والعلامة الظاهرة والحجة الدامغة قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين ولقد ذكر علماء الفلك أن هذه الشمس موضوعة في مكان عجيب مناسب تماما لهذا الكون ولهذه البسيطة ولو أن هذه الشمس تحركت بمقدار درجة واحدة سفولا لأحرقت ما على وجه الأرض ولو أنها تأخرت درجة لتجمد ما على وجه هذه الأرض ذلك تقدير العزيز العليم ما فيها من الحرارة والأشعة لهو دليل كبير واضح على أن لهذا المخلوق خالق وعلى أن لهذا الحادث محدث وعلى أن لهذا الموجود موجد ثم إن سيرها وتغير أحوالها وشدة ضيائها وعدمه وشدة حرارتها وعدمها يدل أيضا على قدرة الله الباهرة التي تفوق العقول فهي في الشتاء لا نجدها كما هي في الصيف كما في هذه الأيام ما أنها واحدة لكن سبحان الله العظيم وذلك تقدير العزيز العليم قال عز وجل والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والشمس وضحاها إذن هي جديرة بأن يقسم الله بها من أجل أن يؤكد ما سنسمع وليس لنا أن نقسم بهذا المخلوق لأننا خلق من خلق الله والمخلوق يقسم بالخالق لا بالمخلوق الذي مثله فهي دليل على قدرة الخالق وليست هي خالقة ولذلك ظل من سجد لها وظل من عظمها من دون ربها ومولاها لا تسجد للشمس ولا للقمر واسجد لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون والشمس وضحاها ثم انظروا إلى تخصيص هذا الوقت بالذات الذي تكون فيه الشمس وقت الضحى وهو وقت شدة ضيائها وانتشار نورها في أرجاء الأرض لأن ذلك أدل على عظمة هذا المخلوق والشمس وضحاها ثم قال بعدها والقمر إذا تلاها وهذا قسم ثان بهذا المخلوق الآخر فالأول هو الكوكب الذي يراه الناس في نهارهم وهو سبب ضيائهم في نهارهم والثاني الكوكب الذي يراه الناس في ليلهم ويضيء عليهم ليلهم والقمر إذا تلاها قال مجاهد أي تابعها وقال ابن جرير وهو طلوع القمر إذا غابت الشمس في النصف الأول من الشهر وهذا القول قول مجاهد وقتادة وابن عباس والقمر إذا تلاها والقمر إذا طلع بعد الشمس وتبع الشمس بعد أن تغيب وذلك في النصف الأول من الشهر والقمر أيضا آية عظيمة من آيات الله قد أقسم الله عز وجل به في مواضع من كتابه هذا موضع وأقسم به في سورة المدثل فقال كلا والقمر وأقسم به في سورة الانشقاق فقال والقمر إذا اتسق وسمى سورة كاملة في كتابه باسم سورة القمر اقتربت الساعة وانشق القمر ولا يخفى على العاقل المنافع التي أودعها الله تعالى في هذا الكوكب للناس فإنه يخفف ظلام الليل وذكروا أيضا أن من منافعه ما يحصل من التغيرات لبعض أنواع الزروع ونموها وكذلك ما يحصل من, تيارات من تياراته وبعض أنواع ضوئه التي يرسلها من المد والجزر وما يعود على الناس من المنافع ثم إن من أعظم المنافع التي جعلها الله تعالى في هذا القمر أنه جعله دليلا لعباده على السنين وعلى الحساب وعلى التمييز بين الأيام والشهور والسنوات بل ورتب كثيرا من الأحكام الشرعية على ظهوره وعلى خفائه قال تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون وقال تعالى ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج فإنه قد اوجب الله عز وجل على عباده شهرا كاملا يتعبدون له بالصيام وبالقيام اذا ما ظهر هذا القمر في شهر معين وكذلك اذا ما ظهر في شهر معين في الحج في حج بيت الله الحرام مع ما في ذلك ما يترتب على ظهوره وخفائه من بعض الأحكام الشرعية كتقدير الكفارات وتحديد النذور وغير ذلك مما رتب على الوقت كعدد النساء مثلا وحلول الديون وما أشبه ذلك فهو آية عظيمة من آيات الله جدير بالإنسان أن يرفع رأسه إذا ما توسط هذا القمر كبد السماء ليسبح الخالق عز وجل وليعظمه فإن النظر إلى آيات الله الكونية يعني إلى هذه المخلوقات يزيد في الإيمان ويجعل الإنسان يتدبر إلى أن يصل إلى درجة اليقين لينطق بعد ذلك بلسانه على أنه لا يمكن أن يحدث هذا الكون كله من عرشه إلى فرشه ومن أرضه إلى سمائه إلا عن طريق محدث وعن طريق موجد وهو الله عز وجل والقمر إذا تلاها قال الإمام بن القيم في كتابه مفتاح دار السعادة وأصل التلاوة في اللغة العربية هي الاتباع تقول العرب تلوت أثر فلان إذا تبعته خلفه قال تعالى الكلام لابن القيب والقمر إذا تلاها يعني تبعها يقول ولذا فإن تلاوة القرآن الحقيقية التي يريدها الله تعالى هي التلاوة المعنوية مع التلاوة اللفظية وهو أن يقرأ الإنسان القرآن ويتبع هذه التلاوة اللفظية بالإيمان به والإئتمار بأمره والانتهاء عن نهيه قال وهذه التلاوة المعنوية هي التي ورد الثناء وجاء الثناء على أهلها والذين سمي أهلها بأنهم أهل القرآن وأنهم أهل الله وخاصته فليس المقصود من تلاوة القرآن مجرد التلاوة اللفظية بل لا بد مع التلاوة اللفظية التلاوة المعنوية من التدبره وفهمه والعمل به والاعتمار بأمره والانتهاء عن ناهيه والوقوف عند حدوده بذلك يكون الإنسان من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته لأن مجرد التلاوة اللفظية والحفظ اللفظي يسير على كثير من الناس لكن العمل بالقرآن والتلاوة المعنوية هذا هو الذي يعصر على الكثير منهم يسر الله لنا ذلك بمنه وكرمه والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها قسم ثالث في هذه السورة ونريد أن نحصر هذه الأقسام اليوم من أجل أن نتبين بعد ذلك عظمة المقسم عليه والنهار إذا جلاها وقد اختلف أهل التفسير في عود الضمير في هذه الآية هل هو عائد على الشمس أم على غيرها أما قول ابن جرير فإن الضمير هنا يعود على الشمس والنهار إذا جلاها يعني يقسم الله بالنهار إذا أظهر الشمس بضيائه وخروجه وبزوغه لأن الشمس تظهر متى إذا ما طلع النهار جلاها يعني أظهرها والنهار إذا جلاها ويرى الإمام ابن كثير رحمه الله أن الضمير يعود على الأرض والنهار إذا جلاها يعني إذا أظهر الأرض وانتشر ضوءه في الأرض لتتيسر معاشر الخ... مع... مع... معايش الخلق وتتيسر أمورهم وهذا القول مال إليه الشنقطي والحق أن القولين صحيحان والنهار إذا جلاها فالضمير قد يكون عائدا إلى الشمس النهار إذا أظهر الشمس بخروجه أو أن يكون الإظهار عائدا إلى الأرض فإن الأرض تكون مظلمة فإذا ما طلع النهار فإنها تضاء بضياء النهار والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها قسم رابع من هذه الأقسام والليل إذا يغشاها والليل إذا, يغشاها والليل إذا, يغشاها والليل إذا يغشا هذه الشمس بظلامه فبينما هي طالعة وبينما هي بارزة وبينما هي بائنة وفجأة أقبل عليها الليل ليغطيها بردائه ويسترها بلحافه ويضمها تحت جناحه والليل إذا يغشاها آية من آيات الله تعالى آية الليل والنهار وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا والليل إذا يغشى ثم قال بعد ذلك والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها قسم خامس والسماء وما بناها هذا السقف الذي لا يعلم عظمته إلا من خلقه ولا يعلم اتساعه إلا من فطره ولا يعلم سمكه إلا من أوجده آية لكن الناس لا يرفعون رؤوسهم يرفعون رؤوسهم أمام ناطحات السحاب إذا وقفوا أمام عمارة طويلة أو بناية شاهقة يرفعون رؤوسهم وينظرون إلى هذا البناء الحقير أمام خلق الله عز وجل فينبهرون ويظنون أن هؤلاء الذين خلقوا هذه الناطحات للسحاب هم الأرباب في هذا الكون وأن الكون بين أيديهم يقولون للشيء كن فيكون ولم ينظروا إلى ما هو أعلى من هذه البنايات وأرفعوا من هذه العمارات لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون لكن الإنسان لا يرفع رأسه إلى هذه المخلوقات العجيبة إن أعرابيا من الأعراب لم يلتحق بجامعة من الجامعات ولم يدخل إلى كلية من الكليات ولم يدرس في مدرسة من المدرسات سألوه عن وجود الله قالوا أنت أعرابي بالله كيف أمنت نسأل كيف أمنت بالله أنت قال هذا يحتاج لدليل هذا ما يحتاج لدليل قال البعرة تدل على البعير يعني تدل على موجه وهو في الحقيقة كان ذكيا فطنا استدل بدليل عقلي لمن كان له قلب وألقى السمع وهو شهيد استدل بهذه النظرية العقلية على وجود رب البرية قال البعرة تدل على البعير مدى في بعرة مدى في بعير أبعرها حقا كان على, حقيقة على فطرته البعرة تدل على البعير وأثر السير يدل على المسير إذا وجبنا خطا وأثرا دل ذلك على أن هناك من خطى هذه الخطوات انظر إلى هذا الاستدلال. البعرة تدل على البعير وأثر السير يدل على المسير سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج أفلها يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يقنون والسماء وما بناها والسماء وما بناها قسم من الله بهذا السقف المحفوظ وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون والسماء وما بناها قيل إنما هنا مصدرية وعليه فيكون المعنى والسماء وبنائها وهذا قول قتاده وقيل إن ما هنا بمعنى من وعليه فيكون المعنى والسماء وبنيها وهذا قول مجاهد والمعنى يعني فيما أن يكون القسم بالفعل بفعل الله أي ببنائها وإما أن يكون القسم بها اما ان يكون القسم بفعلها او ان يكون القسم بخالقها عز وجل اما بفعله او بنفسه انت معنى او ان يكون القسم بها على رأي بعض العلماء وامان يكون القسم بفعله لان الماء تكون حينا Bea وبنائها وامان يكون القسم ب شيء به سبحانه اذا كانت ما بمعنى من كأنه قال wassmaa ومن بناها لأن ما وإن كانت اسما موصولا لكنها قد تحل محل من وإن كانت من فالغالب تكون للعقل للعاقل والسماء وما بناها وبناء السماء قال الشنقطي يعني رفعها قال تعالى والسماء بنيناها بأيد أي بقوة والسماء بنيناها بأيد وإن لموسعون والسماء وما بناها ثم انظروا هنا على ما قال الشنقطي رحمه الله أتى بما بدل من للإشعار هنا في هذه الآية بالوصفية كأنه قال والسماء والقادر على بنائها والسماء وما بناها رفع السماء بغير عمد ترونها هل يستطيع الناس أن يبنوا سقفا لا عمادة له؟ ولا عمود له ولا ركن له وها هي سماوات علا سبع انطباق رفعها الله عز وجل بلا عمد رفع السماوات بغير عمد ترونها والسماء وما بنها فهي جديرة أن يقسم الله عز وجل بها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها فهو تارة عز وجل يقسم بالآيات العلوية وتارة يقسم بالآيات السفلية كأنه يقول ارفعوا رؤوسك فإن لم ترفعوها انظروا إلى تحت أرجلكم حتى تقلبوا أبصاركم في هذا الكون لتتبين بذلك عظمتي وقدرتي عز وجل والأرض وما طحاها قسم سادس والأرض وما طحاها قال مجاهد أي دحاها وله قول ثاني أي بسطها وقال ابن عباس أي خلق فيها ما أراد الله خلقه والصحيح أن قوله تعالى والأرض وما طحاها أي بسطها وهذا قول أكثر المفسرين كما قال ابن كثير ولأن اللغة العربية تدل عليه قال الجوهري الطحو هو البسط تقول طحوت أي بسط فيكون المعنى والأرض وما طحاها أي والأرض وما بسطها ونقول فيما مثل ما قلنا والسماء وما بناها إما أن تكون مصدرية يعني والأرض وطحوها وإما أن تكون بمعنى من أي والأرض وطاحيها والأرض وما طحاها بسط الأرض ليتسنى للناس العيش فيها والسير على ظهرها بهذه السهوله ايه من آيات الله وهي نعمه أيضا لأن هذه الايات التي مرت كلها نعم من نعم الله لنا وعلينا وسخر لكم ما في السماوات لكم سخر لكم, لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه لكن كل شيء بثمن ثمنه الايمان والعمل الصالح والأرض وما طحاها سهوله السير فيها جريا وهرولة وركضا من نعم الله تصوروا لو كانت الأرض كلها الصخور أو لو كانت كلها جبال كيف تكون الحياة إنه لا يدري ذلك إلا من كان قد عاش في أرض صخرية وهناك قوم يعيشون في أرض صخرية وأقوام يعيشون في جبال يدركون مشقة السير ومشقة الصعود والنزول لكن نحن لا ندرك هذا نحن نجد الهايوي طريق السيارة ولا الطرقات معبدة وجعلنا فيها فجاجا سبلا فيسر الله عز وجل لنعيش على ظهرها ونحن لا ندرك ذلك لا ندركه إلا إذا فقدناه والأرض وما طحاها فبسط الله عز وجل لهذه أرض وتسويتها لعباده من آياته ونعمه التي أسبغها عليهم والأرض وما طحاها وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا قسم سابع وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا قال ابن كثير أقسم الله عز وجل هنا بالنفس وتسويتها التسوية المستقيمة التي فطرها الله عليها وهذا كقوله تعالى في سورة الروم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا وفي صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه لكثرة ما حفظنا عن أبي هريرة بعض الأحيان نسند نجعله في السند فرضي الله عنه في صحيح مسلم من الحديث عياض بن حمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل إني خلقت عبادي حنفاء أي على الفطرة وعلى التوحيد إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم فهذا المعنى الأول للآية ونفس وما سواها تسويتها على الفطرة السوية والفطرة المستقيمة والتوحيد الخالص ثم بعد ذلك يأتي دور الوالدي وهذا قول ابن كثير وللآية معنى ذال كما قال الشنقيطي ونفس وما سواها يشمل ذلك تسويتها في, في الخلق في إبداع خلقها يعني تسويتها الحسية فهناك تسوية معنوية وهناك تسوية حسية التسوية المعنوية التي مال إليها ابن كثير والتسوية الحسية أي في الخلق ونفسه وما سواها خلق الإنسان الكامل كما أكد الله عز وجل ذلك في آيات كثيرة ليدل على وجوده ووحدانيته لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لقد خلقنا الإنسان في كبد تسوية الإنسان على هذه الهيئة في غاية ما يكون من الدلالة على وجود الله وتوحيده وعظمة قدرته دليل على قدرة الله المتناهية التي لا تحدها حدود إذا نظر الإنسان إلى سمعه وبصره إلى وجهه وأعضائه وقوائمه إلى داخله وإلى باطنه يتبين له جليا أنه لم يأتي من العدم وأنه لم يوجد صدفة وأن الذي أوجده موجد وأن الذي أحدثه محدث وأن الذي صنعه صانع وأن الذي خلقه خالق ونفس وما سواها وقال تعالى في آية أخرى وفي أنفسكم أفلا تبصرون أفلا تبصرون وفي أنفسكم أفلا تبصرون ونفس وما سواها فخلق الإنسان وكمال خلقته وتسويته الكاملة من عند الله سبحانه أمر جدير أن يقسم به وللآية معنى ثالث وهي النفس التي بين جنبي الإنسان التي هي الروح أو النفس بالمعنى الآخر التي تقود الإنسان إلى الشر أو إلى الخير والتي تلومه على الخير وعلى الشر فإنها آية أيضا من آية الله نفس آية من آية الله صح فإن أمرها عجيب الإنسان إذا نظر إلى تقلب نفسه في الإقبال والإدبار على الله في الإقبال والإحجام على طاعة الله في الرضا وعدمه في الصبر والجزع في كل هذه المعاني المتناقضة يرى أن نفسه تارة تميل إلى هذا وتارة تميل إلى هذا هذا دليل على أنها آية من آيات الله خذوا على سبيل المثال في الإلزام النفس لا تحب من يلزمها بشيء هكذا جبلت على هذا النحو فهي إذا ألزمت وجد صاحبها مشقة ولذلك شرع جهاد النفس فها قد تكون عدوا لك لكنها يمكن أن يلزمها صاحبها فتقبل ذلك يعني أن تلزم نفسها بنفسها هذا هو المراد مثال ذلك في عدم الخروج أو الدخول وهذا مثال بسيط لو أن إنسانا حبس يوما في مكان في حبس إرغاما وإلزاما كيف يمر عليه هذا اليوم كأنه شهر لكنه لو أراد من تلقاء نفسه أن يبقى في بيته شهرا ولا يخرج لكن ذلك هينا عليه سبحان الله معنى هذا يوم هذا الشهر آية من آية الله ونفسه وما سواها فألهمها فجورها وتقواها وهذا تابع للقسم أيضا وليس هو جوابه فألهمها فجورها وتقواها أي دلها وأرشدها كما قال ابن كثير إلى ما قدر الله لها وهناك معنى ثاني أي دلها على الخير وعلى الشر ربها تبارك وتعالى دلها على الخير ودلها على الشر وهذا قول ابن عباس وقتاده ومجاهد والضحاة وغيرهم من أهل التفسير والمعنيان صحيحان فألهمها فجورها وتقواها دلها على الخير وعلى الشر وهذا أيضا بتقدير الله فالذي ألهمها ودلها هو الله عز وجل الدلالة من الله دلالة التوفيق إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين الإرشاد والإلهام من الخالق جل شأنه فألهمها فجورها وتقواها والفجور معروف بحسبه قد يراد بالفجور الزنا وقد يراد بالفجور تغيير الحق إلى الباطل عمدا كما جعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم علامة من علامات المنافقين حينما عد صفات المنافقين وذكر منها وإذا خاصم فجر يعني إذا خاصم في حق أو في مال يغير الحق باطلا هذا هو المعنى فالفجور أن يقلب الحق باطلا عمدا هذا يسمى فجور وهو نوع من أنواعه وقد يطلق على الفجور كلام البذيء الفاحش فألهمها فجورها وتقواها وقد استدل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية على من سأله والحديث بالصحيحين الحديث بالأسود الدؤالي وعمر الحسين على من سأله عما يعمل الناس الناس ويكدحون أيعملون لشيء قد قضي عليهم فيه يعني قد فرغ منه وقدر عليهم أم لشيء يستقبلونه مما أخبرهم به النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهم يعملون لشيء قضي عليهم فيه المسألة محسومة فقيل له يا رسول الله ففيما العمل المسألة خلاص كل له مكانه فقال إن الله عز وجل خلق الإنسان لإحدى منزلتين ثم يلهمه الله إليها ثم تلى هذه الآية ونفسه وما سواها فألهمها فجورها وتقواها وهذا كاستدلاله صلى الله عليه وسلم في مسألة القدر فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنة فسنيسيره للعسرة وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنة فسنيسيره للعسرة وفي الحديث دليل واضح ورد صريح على المعتزلة الذين يقولون بأن فاعل الكبير ليس بمؤمن ولا بكافر بل هو في منزلة بين منزلتين فإن هذا من أبطل الأقوال لأن الله تعالى لم يجعل إلا منزلتين فقط إما كفر وإما إيمان هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن فالمؤمن الذي يرتكب الكبيرة أهل السنة والجماعة لا يخرجونه من الملة ولا يشهدون له بكمال الإيمان فيقولون مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته أهو مؤمن ناقص الإيمان لأن المعاصي تنقص الإيمان ففيه رد على المعتزلة وأن هذا التقسيم تقسيم حادث مبتدع فتنبه فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وهذا هو جواب القسم وهذا هو الذي يريد أن يؤكده الله منذ بدأت الصورة هذا هو الذي يريد أن يؤكده يريد أن يؤكد هذا الجواب وما بعده قد أفلح من زكاه قد تفيد التحقيق وقال علماء البلاغة حذفت اللام هنا لتأخر الجواب ما قال لقد أفلح من زكاه قال قد أفلح لأنه إذا تأخر الجواب فمن الفصاحة والبلاغة أن تحذف اللام وهذا يكون في كتاب الله ابتداء لأن كلام الله عز وجل أبلغ الكلام ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا قد أفلح من زكاها أي قد أفلح من زكا نفسه بطاعة الله وهذا قول قتاده وهناك قول آخر قد أفلح من زكى نفسه أي طهرها من الرذائل والدناءات والمعاصي وهذا قول مجاهد وسعيد بن جبير وغيرهما والمعنيان صحيحان قد أفلح من زكاه وقد اختلف في عود الضمير هنا فمن أهل العلم من قال قد أفلح من زكاها يعني من زك نفسه وجعل الآية كقوله تعالى قد أفلح من تزك وذكر اسم ربه فصل قد أفلح من زك نفسه هو وقال بعض العلماء قد أفلح من زك الله نفسه فالخلاف إما أن يكون التزكه منسوبة إلى صاحب النفس وإما أن تكون التزكية منسوبة إلى خالق النفس عز وجل قال ابن القيم والراجح أن المعنى لهذه الآية قد أفلح من زكاها أي من زكى نفسه قال لأن الله إذا ذكر الفلاح فإنه يعلقه بفعل المفلح والدليل قوله تعالى قد أفلح المؤمنون ثم ذكر أعمالهم الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو يمعرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون الآيات واستدل بقوله تعالى أيضا الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون هذه كل أعمالهم منسوبة إليهم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون واستدل بآية ثالثة كما, كما قال تعالى في سورة النور إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقول سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون فإذا ذكر الفلاح يعلقه بفعل المفلح وهذا ما رجحه الإمام بن القيم قد أفلح من زكاه فإما أن يكون إذا عائدا إلى أي شيء إلى صاحب النفس أو أن يكون عائدا إلى الله والحق أنه عند التأمل يجد أنه لا تناقض بين المعنيين ولذلك نختار قول الشنقيطي هنا وهو أنه لا تعارض بين المعنيين لأن كل معنى ملازم للآخر فالإنسان يزكي نفسه ولكن بتزكية من؟ بتزكية الله له وبهداية الله له ولذلك قال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا وقال تعالى بل الله يزكي من يشاء يزكي من يشاء ولا تظلمون فتيلة فالمعنى الوسط أنه في قوله تعالى قد أفلح من زكاه قد أفلح من زكى نفسه ولا يكون ذلك إلا بفضل الله وتيسيره لأن الله إذا لم ييسر لك تزكية نفسك هل تستطيع أن تزكيها؟ وهنا إشكال إشكال كيف ينهى الله عز وجل عن تزكية النفس في آية ويرتب الفلاح في هذه الآية على من زكاها ألم يقل الرب تبارك وتعالى فلا تزكوا أنفسكم وهنا قد أفلح من زكاها نقول لا تعارض ولا يوجد تعارض في كتاب الله ومن اتهم القرآن بالنقص أو بالتعارض فإنه قد رفي عنه القلم يعني يكون مجنون لا شك ما يكون عاقل هذا كما قال الذي علق له هذا الشعار بعد أن نهل من زخم أهل الكفر والتزكية كما قال ابن قدامة المختصر في, في منهج القاصدين قد تكون بطريقة صريح يزكي نفسه يمدح نفسه صراح ويما أن يكون بطريقة غير مباشرة وهذا له أساليب والله الله أعلم بكل الأساليب ولو يريد أن أطنب في هذا حتى لا نخرج من درس التفسير إلى درس السلوك إذن النهي هنا فلا تزكوا أنفسكم يعني عن ثنائها ومتحها فلا تزكوا أنفسكم لذلك قال بعدها هو أعلم بمن اتقى هو أعلم بمن اتقى فالأمر هنا أو ترتب الفلاحي لمن زكى نفسه أي من طهارها من المعاصي من الشرك من البدع لمن حملها على طاعة الله جل جلاله قد أفلح من زكاها ونترك الحديث عن بقية الصورة بعد الأذان والصلاة بإذن الله الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم ولعبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بأحسن إلى يوم الدين وهكذا أيها الأحباب تعددت هذه الأقسام العظيمة من الله تعالى في سبعة أقسام متتالية من أجل أن يؤكد الله تعالى هذا الأمر العظيم من أجل أن يؤكد أن الإنسان إذا زكى نفسه مستعينا بالله زكاها من دنس الشرك والبدع والمعاصي وحملها على طاعة الله تبارك وتعالى فإنه قد أفلح فلاحا عظيما نسأل الله أن يجرن وياكم ممن زكى نفسه بالطاعات والقربات يقول الحسن البصري رحمه الله قد أفلح من زكى نفسه فحملها على طاعة الله وقد أهلكها من حملها على معصية الله قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكها. إي والله قد أفلح وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها والحديث خرجه مسلم من حديث زيد بن أرقم بل جاء في مسند أحمد أنه أن عائشة رضي الله عنها سمعته يقول هذا الدعاء في سجوده فإذا كانت أكرم نفس في عباد الله وأزكى النفوس يدعو صاحبها بأن يؤتي الله عز وجل نفسه تقواها وأن يزكيها فهو خير من زكاها فما ظنكم بمن دونه بأبيه وأمي عليه صلوات الله وسلامه قد أفلح من زكاها وقد مضى الكلام وأظن على عود الضمير أم قد أفلح من زكاهت مضى الكلام على ذلك ثم قال بعدها وقد خاب من دساها أيضا هذه داخلة وملحق بجواب القسب وقد خاب من دساها خاب يعني خاب وخسر خسر وهلك من دساها يعني من أخملها وحملها على الخذلان فحملها على معصية الرحيم الرحمن ولم يقد نفسه الى طاعه الواحد الديان وقد خاب من دساها دسسها وخذلها ولم يزكها هذا والله من الخاسرين وفي في عود الضمير ايضا خلاف كما مضى في قوله تعالى وقد قد افلح من زكاه فأما أن يكون قد وقد خاب من دسها يعني من دسس نفسه وإما أن يكون المعنى قد خاب من دسس الله نفسه فلم يحملها على طاعة الله وعودها على الخذلان وجعلها تركب مركب الشيطان وقد خاب من دسها خاب من دس نفسه الذي ينقاد إلى ما تقوده نفسه دائما من الشهوات والنزوات هذا في الحقيقة يقضي على نفسه يقضي على نفسه الذي يلبي نداءات نفسه على الدوام في كل ما تنادي به وكل ما تشتهيه هذا من الخائبين الخاسرين لأن النفس أمارة بالسوء إلا من رحم ربي إن ربي غفور رحيم فعليك أن تنتبه إلى نفسك جيدا وأن تراقبها وتحاسبها كان عمر يقول رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ترى هذه ما هي برنامج حاسبوا أنفسكم إن لله إليه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا وتزينوا للعرض الأكبر فإنما يخف الحساب يوم القيامة عمن حاسب نفسه في الدنيا قد أفلح من زكاه وقد خاب من دساه لأنه إذا انقاد إلى كل ما تناديه وإلى كل ما تشتهيه فإنه سوف يعصي بالضرورة مولاه لأن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي وحينئذ إذا استجاب للذائذها وأشبعها بالشهوات ونسي طاعة الله عز وجل يكون حقيقة قد ساهل وقد قضى عليها وحينئذ سوف يندم لأنه يكون هو الذي سبب ذلك لنفسه فيكون حاله على حد قول العربي في مثله المشهور جنت على نفسها براقش إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون وقد خاب من دساها ثم بعد هذه هذين الجوابين للأقسام المتكررة المتتالية ذكر الله عز وجل وقد وقع التفات هنا فذكر قوما من الأقوام كانوا لم يزكوا أنفسهم وكانوا قد دسسوا أنفسهم وحملوها على الكفر والعصيان والطغيان وهم قوم صالح قال بعدها عز وجل كذبت ثمود بطغواها وثمود هم قوم صالح وعاد قوم هود قال تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحة أي أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحة الأخوة هنا أخوة في الإنسانية لا في الدين لأنه لا أخوة بين المؤمن والكافر فبالكفر تتقطى جميع الأواصل كذبت ثمود بطغواها قال ابن كثير كذبت ثمود نبي الله عز وجل صالح بسبب ما كانوا عليه من الطغيان والغي وعلى هذا المعنى تكون الباء هنا للسببية بطغواها يعني بسبب طغيانها فالطغواها يعني طغيانها وأتي بهذه الصيغة مراعاة لرؤوس الآيات بطغواها وقال محمد بن كعب بطغواها يعني كلها بأجمعها وقال ابن عباس كذب الثمود بطغواها أي بالعذاب الذي حذرهم منه نبيهم صالح والصحيح مختار ابن كثير كذبت ثمود بطغواها أي بسبب طغيانها فإنهم قد طغوا وهم قوم كانوا يسكنون في منطقة يقال لها الحجر تبع الأربع متكيلو على المدينة النبوية أرسل الله عز وجل رسولا منه أفصحهم لسانا وأشرفهم نسبا وأرجحهم عقلا وأكملهم خلقة وأذكاهم وأصدقهم حديثا وأحفظهم عهدا وكانوا عربا على الراجح أو على المشهور قل على المشهور أحسن على المشهور كانوا قوما عربا وكانوا قوما طغا اتخذوا من الجبال بيوتا فارهي قال تعالى ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها مارضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين لا إله إلا الله تركوا الأرض وذهبوا إلى الجبال فنحتوا البيوت حتى أنك لو وقفت أمامهم كما هو معروف عندهم في الصور صور بيوتهم ترى العجب الحجاب تسمى ديار ثموت الباب الواحد طول الجبل فكانوا غاية وقمة في التقدم المعماري في ذلك الوقت طبعا التقدم بحسبه بحسب العصر والله عز وجل لم يخلق خلقه هملا ولن يتركهم سودا لا بد أن يقيم عليهم الحجة ولا يعذب أحدا إلا إذا قام علي الحجة البالغة فأرسل الله عز وجل رسولا منهم رحمة بهم من أنفسهم تميز بهذه الصفات التي ذكرت آنفا فقام يدعوهم قام فيهم بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يدعوهم إلى عبادة الله وحده أن يعبدوا الله ما لكم من إله غير هل ذهب إليه منازعهم في الحكم؟ هل قال أنا جئتكم من أجل أن تنتخبوني لرياسة أو ملكة وسلطان لا هذه دعوة الأنبياء هذه دعوة الدعاة الصادقية أتيناكم لنخرجكم من الظلمات إلى النقر فقط والمسل على سبيل الحرية ما هو العنف أبدا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم آية بينة من ربكم المهم أن الله تعالى ذك... ذكرهم في كتابه ونحن نذكرها باختصار وقد تكلمنا عنهم في سلسلة مع الأنبياء عليهم صلى الله عليه وسلم كانوا ينحطون من الجبال بيوتا آمنين وبيوتا فارهين وقد من الله عليهم بالبساتين والأنهار والأشجار والثمار حتى ذكرهم نبيهم حينما قال وتنحطون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بجنات وعيون بأنعام وبنين وجنات وعيون هذه هود هذه هود نعم لكن في مع ثمود ماذا قال تعالى أتتركون فيما ها هنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيب طلعها لذيذ وسهل الهضم أي هذه التمور التي منى الله عز وجل عليهم بها فكانوا في عيش رغيد ولم يبتليهم الله عز وجل لا بالقحط ولا بالجد فدعاهم فآمنت فئة قليلة من المستضعفين وكثير من المستضعفين الذين استضعفوا أيضا كفروا منهم كما بيّن ذلك في سورة الأعراف وأما الملأ من السادة والكبراء والزعمة فقد كفر كذبوه واستهزأوا من. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا كنا نظن فيك خير صرت الآن تتكلم هذا الكلام أتنهان أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعون إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني إلا غير تخسير فأعرضوا وكذبوا لكنه عليه صلوات الله وسلامه ما استسلم وظل يدعو رجاء أن, أن, يؤمن, رجاء أن, أن يؤمن وهكذا ينبغ على الداعية إلى الله أن يصبر لأن من الزاد الذي ينبغي يتزود به الداعية مع العلم الصبر الصبر الجميل والتحمل وأرادوا أن يعجزوه فسألوه أن يأتيهم بآية فأتي بآية إن كنت من الصادقين الآيات من عند الله ما هو عندي انا بشر مثلكم طيب سأل الله تعالى أن يريهم آية إيش الآية؟ اتفقوا وأجمعوا أمرهم كانوا يجلسون في نوادي قالوا نريد أن تخرج لنا من هذه الصخرة هذه تنشق وتنفلق تخرج منها ناقى ما رؤية مثلها الآن ما أرادوا الإيمانهم أرادوا ماذا؟ أن تعجيز صالح هم اغتروا بعضلاتهم وقوتهم التي استطاعوا بها نحت الجبال فظنوا أن الصخرة هذه لا يمكن أن تنفتح ولا تنفرق إلا بأكتافهم وقواهم ثم زادوا على هذا الأمر قالوا نريد ما رؤية مثلها أبدا أضخم ناقم في, في, في الديار هنا وكان له مصلا في شعب من الشعاب عليه صلوات الله والسلام فذهب إلى مصلا وقام يصلي لله عز وجل والصلاة عمل جميع الأنبياء الأنبياء كلهم صلوا لله لكن الكيفية بختلفة وأكمل الك الكيفيات صلاتنا هذه فقام يدعو الله تبارك وتعالى فانشقت هذه الصخرة بإذن الله خرجت منها ناقة وهم ينظروا وأقبلت عليهم حتى فروا منها من فخامتها لكن ما آمن منهم إلا القليل لأنه قد طبع على قلوبهم لأنهم ما أرادوا لإيمانهم في الحقيقة ما أرادوا من أجل أن يزدادوا إيمانا أو أن يؤمنوا حقيقة أرادوا تعجيز صالح وخرجت هذه الناقة لكن الله تعالى ألزمهم بما ألزموا به أنفسهم آه قال تريد الناقة عليكم الآن أن توفوا بعض الشروف الناقة تشرب يوم من بئركم وأنتم تشربون يوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فأخذكم عذاب قريب في الآية الأخرى في الشعراء فأتي بآية كنت من الصادقين قال قال هذه ناقة شرب ولكم شرب يوم معلوم أنتم يوم يوم لكن انظر اليوم الذي كانوا يستسقون فيه كانوا يأخذون الماء ما يكفيهم للغد واليوم الذي, الذي كانت تأتي في الناقة لتشرب لأنه كانت عظيمة جدا بمجرد أن تدلي عنقها في البئر تشرب ما تحتاج أن يستخرجوا لها الماء بالدلو فكانوا إذا تركوها تشرب من يومها انتفعوهم بلبنها يعني يوم لبن ويوم ما وش تحبوه لكن مع ذلك سورت لهم أنفسهم شرع ولعبت الشياطين بعقولهم فقالوا أن هذه الناقة صارت الآن سبب, سبب البلاء لأن المواشي صارت تهرب منها ويهرب منها الأطفال ما نريده فابتلاهم الله عز وجل بالقحط والجد أمسكت السماء عنهم بأمر الله فصاروا يتطيرون بصالح قالوا هذا السبب صالح والنق قالوا اطيرنا بك وبمن معك كل البلاو من هؤلاء الملتحين الملتزمين. هم اللي يسببوا الشر في البلاد قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون يعني البلاء الذي تبتلون به إنما هو من عند الله قال قتادة إن بل أنتم قوم تفتنون يعني تبتلون بالطاعة والمعاصية الله يبتليكم بالشر والخير بحسب معاصيكم فالمعاصي تسبب القحط والجد في البلاد وقلة الخيرات والطاعة تسبب حلول البركات من الله تبارك وتعالى قال إنما قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنوا ثم قرروا أن يقضوا على هذه الناقة أولا قالوا لابد من القضاء عليهم لأنه صار الآن نور الإيمان يشتالي القلوب كل يوم يزيد واحد وهذا لا يحبون, يحبون يكفروا ويكفر الناس معهم فعلموا أن الخطر الديهم في وجود هذه النق قالها آية حتى الناس بدوا يسمعون الآن يقدمون على ديار ثموت سمعوا بناقة عظيمة صاروا إذا وفدوا رأوها آمنوا قالوا خلاص الملك سيزول سأزول الملك والسلطان دائما نفس المقياس كما بينا قالوا اقضوا على الناق فأجمعوا أمرهم واتفق ووكلوا سيد القوم وكان رجلا قويا شريفا مطاعا في قومه لكنه أشقاه كل هذه الأمور سببت الشقاء لها في الدنيا الآخرة كذب التمود بطغوة إذ انبعث أشقاها انبعث أشقاها القوم من أجل القضاء على الناقة وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم الحديث عبد الله بن زمعة أنه قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الناقة ثم قال انبعث إذ انبعث أشقاها انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في قومه عزيز يعني ليس له مثل في القوة عارم يعني فيه شهام وفيه شر صعب على من يرومه كما قال الشراع الحديث منيع في رهطه يعني أن له عشيرة تمنعه من الضيم والاعتداء عليه هذا هو المعنى انبعث أشقاه كان أشقى القوم اسم هذا قدار بن سالف عليه من الله ما استحق قدار بن سالف فخرج يوما وأخذ سيف واعتقب الناقة لما جاءت من الصخرة التي يعني انفلقت لها وخرجت منها بأمر الله فجاءها من الخلف وضربها في قوائمها إذن بعث أشقاه بعدها ماذا قال فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياه قال لهم رسول الله من؟ صالح عليه صلوات الله وسلم ناقة الله وسقياها يعني اتقوا الله تعالى في ناقة الله وانظر أن نسبها الله إلى نفسه نسبة تشريف وتعظيم لأنها لم تخلق لا من أب ولا من أم بأمر الذي يقول كن فيكون لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء ناقة الله وسقياها اتقوا الله في سقياها وَأَعْمَلُوا بِنَحْوِ مَا أَمَرَكُمْ بِهِ رَبُّكُمْ عَزَّ وَجَلْ لَهَا شِرْبُ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ يَوْمٍ بِيَوْمٍ لا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم لا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب, عذاب قريب آيات كثيرة فاعتقب هذا الشقي وضربها على قائمتها يعني على رجلها هذا هو العقر يسمى فكذبوه فعقروها كذبوه فعقروا العقر الضرب على القوائم ثم لما ضربها وعقرها في قائمتها رغت قامت تصرخ فهوى عليها بسيفة فنحرها في لبتها فقتلها فكذبوه فعقروها كذبوا صالحا عليه صلوات الله والسلام فيما أخبر به من وحدانية الله عز وجل من البشارة والنذارة التي أتى بها إليهم لأنه بشرهم وأنذرهم لكنهم كذبوه قالوا كذبوا كما قال تعالى في سورة القمر كذب الثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبع إن إذا لفي ظلال وسعب ألقي الذكر عليه من بيننا هو, هو الرسول من دوننا بل هو كذاب أشر صيد مبالغة كذب والله كذاب أشر كثير الكذب كثير الشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر ثم قال بعدها إن مرسل الناقة فتنة لهم اختبارا فارتقبهم واستبر كانت آية ظاهرة مبصرة ولذلك سنذكر السبب التي الذي من أجله ذكرت ثموت في الصورة ولم تذكر عاد كما ذكر ابن القيم إن, إن, إن مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واستبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطف عقر فكيف كان عذابي ونذر فلما عقرها نسب الله عز وجل العقر إليهم جميعا لأنه قال فكذبوه فعقروها ما قال فعقرها فكذبوه فعقروها في القرآن فكذبوه فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب ليش قال العلماء لأنه فعل الفعل برضاهم جميعا فلقد تشاركوا جميعا في هذه الجريمة ولذلك هذا له مدخل في الشريعة الإسلامية أنه إذا قتل واحد بجماعة قتلوا جميعا لو أنهم اتفقوا جميعا لقتل واحد يضربون كلهم تضرب أعناقهم وهذا أيضا له مدخل حتى في جزاء الصيد في الحج والإحرام الإحرام. كما في حديث أبي طلحة رضي الله عنه الأنصاري لما مر الصحابة به وهم محرمون في العمرة فاصطاد حمارا وحشيا فأكلوا منه ثم وقع في نفوسهم شيء فعادوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله قال هل دله منكم أحد عليه قالوا لا قال هل أعانه أحد على صيده قالوا لا قال إذن فاكلوا لأن الله حرم الصيد على المحرم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيدة وأنتم حرم فمدام أنهم ما أعانوا إذن جاز لهم أن يأكلوا فدل ذلك على أنه إذا وقعت الجريمة وقد اتفق عليها من مجموعة يصحب عليهم الحكم جميعا كلهم قتله فكذبوه فعقروه مع أن العاقر واحد ولما عقروها جاءت النذارة فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام عندكم ثلاثة أيام ما الخروج هذا؟ ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب الله أكبر فسودت وجوههم تغيرت ألوانهم في اليوم الثالث جعلوا يحفرون القبور لأنفسهم جعلوا يحفرون القبور لأنفسهم معلموا أن الهلاك قد جاء فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة مننا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز الآن ينجو أهل التوحيد والإيمان جعلنا الله وإياكم منهم لا بد وكذلك ننجي المؤمنين ثم ننجي رسولنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين فنجى الله عز وجل صالحا أولا ثم هم تمادوا الكفر كان فيهم تسعة من الشباب من أفسد ما يكون لا يقومون ولا يجلسون إلا على فساد وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله احلفوا بالله أن تقتلوه تسترحوا من هذا بعد قتل الناق يعني بعد الجريمة الأولى الجريمة الأخطر قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وأننا لصادقوا أقسموا بالله أن تقتلوه وأن تقضوا عليه ثم إذا ذهبتم إلى أوليائه وإلى عائلته احلفوا كذبا وزورا أنكم ما رأيتموا لفعلتم شيء لنبيت أنه أهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإننا صادقوا واتفقوا فلما خرجوا أمطرت السماء فأووا إلى غار ننتظر شوي وقصدوه في مصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فلما دخلوا الغار نزلت عليهم الصخور فقتلتهم قال تعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكر وهم لا يشعرون أرادوا أن يقتلوه خفية فماتوا خفية والجزاء من جنس العمل <تصفيق> عجيب هؤلاء قضي عليهم أما البقية خلاص حقت عليهم كلمة العذاب لأنهم ظلوا على الكفر ونقضوا العهد ولما كان اليوم الثالث رجفت الأرض من تحت أقدانها فأخذتهم الرشفة فأصبحوا في دارهم جاثمين هذا الاستكبار نعم والتعالي خلاص قال إلى الذل والهوان والجثوم على الركب ثم جاءتهم صيحة من السماء فأزهقت أرواحهم عن آخرهم فأقذتهم الصيحة فأصبحوا في دارهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وفي الآية الأخرى في هود فأقذتهم الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدًا فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَضِرِ كَاتِّبْنِ الْمُتَنَاثِرِ الله أكبر فكيف كان عذابه ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر فقضي عليهم ولذلك قال بعدها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها دمدم يعني غضب غضب عليهم وسخط عليهم فأخذهم بالعذاب جميعا فسواها يعني أنه لم يترك منهم أحد استووا جميعا في العقوبة كما أنهم استووا في الجريمة هم استووا في الجريمة واتفقوا جميعا على قتل الناقة وعقرها فسوى الله عز وجل في عذابهم ولم يفلت منهم أحد حتى أن رجلا ظن أنه سيفلت أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث رواه أحمد بسنة صحيح يقال له أبو رغال قال عليه الصلاة والسلام لا تسألوا الآيات كما سألت سموت صالحا عليه السلام فإنها كانت تخرج عليهم من هذا الفج تشرب ماءهم يوما وتدر عليهم اللبن ويشربون ماءها يوما ماءهم يوما فكذبوه فأرسل الله عز وجل عليهم صيحة من تحت أديم السماء فهلكوا جميعا إلا رجلا واحدا يقال له أبو رغال كان في حرم الله في مكة بالمسجد الحرام فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه أصاب ما أصاب قومه انتبهوا يعني هذا لأنه كان منهم فلم يفلت فدمدم عليهم ربهم انظر الفعل دمدم هذا للتهويل والتفضيع وهذه من, من فوائد البلغية فدمدم عليهم ربهم فسواها ولا يخاف عقبها وفي قراءة فلا يخاف عقبها ولا يخاف عقباها قال ابن عباس لا يخاف الله عز وجل أحد من أحد تبعه وهو قول ابن عباس والحسن البصري يعني أن الله إذا فعل شيئا لا يخاف من أحد لا يخاف تابعة من أحد وفي تفسير آخر ولا يخاف عقباها يعني لا يخاف هذا الذي عقرها عاقبة عقرها والأرجح الأول لديلة السياق عليه كما قال ابن كثير ولا يخاف عقباها الله عز وجل لا يخاف أحدا أخذهم جميعا وأهلكهم جميعا ودخلوا إلى متاح في التاريخ ليسبهم التاريخ وإلعنهم إذن بعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمنا عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخافوا عقباها إذن ما الحكمة في ذكر ثمود الآن في هذه السورة اسمال ابن القيم يقول لما ذكر الله عز وجل في أول السورة الآيات الباهرة التي لا شك فيها كالشمس والقمر والنهار والليل هذه أمور لا شك فيها الإنسان في ظهورها وبروزها ناسب أن يذكر ثموت وذكر النفس وأنه قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها جواب الأقسام المتكررة نعم مع أنها رأت هذه الآيات الباهرة فكذلك ذكر الله عز وجل هنا ثمود لأن آيتهم كانت ظاهرة مبصرة كما قال تعالى وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها مبصر عن آية يتبصرون بها لا شك فيها ما ذكر عاد هنا ليش؟ لأن ثمود قد ظهر لهم الحق عيانا لكنهم استسلموا لنداء النفس الذي جرهم إلى الكفر والتكذيب ولذلك قال تعالى والكلام بالقيم لما ذكر عهد ماذا قال قال فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد مننا قوة كانوا قوما عتاه وقالوا للنبي مهود قالوا يهود ما جئتنا ببينا وما نحن بتارك آلهتنا عن, قو عن قولك وما نحن لك بمؤمنين لكن ثمود اسمع إلى الله وهو يصفهم وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صعيقة العذاب الهوني بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقوا هديناهم إيش هداية دلالة ولا توفيق هداية دلالة جاءتهم الآية ظاهرة مبصرة الناقة لكنهم استحبوا العمى على الهدى وأنا أقول إن كثير من الناس تستحبون العمى على الهدى الذي فوهر له هذه الآيات الظاهرة كلما ظهر الحق للإنسان وانجل ثم أعرض عنه فهو ممن دسس نفسه وهو من الهالكين وهو أشد عذابا مما لم يظهر له الحق كلما ظهر للإنسان الحق كلما يجب عليه أن يستسلم له هذه هي الحكمة التي من أجلها خص الله عز وجل ثمود بالذكر في هذه السورة كذبت تمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقبها تضمنت هذه الصورة فوائد بلاغية أولا الطباق في قوله الشمس القمر الليل النهار فعلها ما فجورها وتقواها ثانيا المقابلة اللطيفة بين قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسه وبين فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاه وقد خاب من دسه ومن فوائد هذه السورة الإضافة التي أراد الله عز وجل بها التشريف والتعظيم إضافة الناقة إليه سبحانه ناقة الله وهذه إضافة لأن الإضافة قد تكون إضافة المخلوق إلى الخالق مثل بيت يا بيت, يا بيت الله رب هذا البيت ناقة الله هذه إضافة مخلوق إلى الخالق وقد تكون من باب إضافة الصفة للموصوف كما في قوله تعالى رب العزة لا نقول العزة مخلوقة لأن العزة صفة من صفة الله وصفة الله غير مخلوق كما هو مقرر عند أهل السنة والجماعة فهنا ناقة الله من باب إضافة المخلوق إلى الخالق فإضافة تشريف وتعظيم ناقة الله وسقياها ويستفاد من هذه السورة التهويل والتفضيع في قوله فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها من أجل أن يبين عظمة غضب الله عز وجل عليهم وعظم عظم هذه العقوبة التي حلت بهم ويستفاد من هذه السورة السجع المرصع كما هو ظاهر في آخر الآيات ورؤوس الآيات وهذا كله من المحسنات البديعية والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها بجورها وتقواها قد أفلح من زكها هذه فائدة بلغية حذف اللام في جواب القسم لتأخر الجواب لأنه ما قال لقد أفلح لأنه إذا تأخر الجواب يحصل حذف اللام لام التوكيد كما أن هذه السورة احتوت على فوائد نأخذها أولا عظمة الشمس حيث أن الله أقسم بها والله لا يقسم إلا على عظيم وكذلك عظمة هذا الوقت ضحى الشمس ولذلك خص الله تعالى سورة في كتابه وسماها سورة الضحى وأقسم بالضحى ويستفاد من هذه السورة عظمة القمر وأنه آية عظيمة أقسم الله بها ويستفاد من هذه السورة أن الليل والنهار آيتين من آيات الله دالتين على وحدانيته سبحانه ويستفاد من هذه السورة عظمة خلق السماء وبنائها ويستفاد من هذه السورة عظمة الأرض وطحوها وبسطها ويستفاد من هذه السورة عظمة النفس وخلقها سواء كانت النفس شيئة يعني خلقها من حيث تسويتها في الفطرة واستقامتها على رأي من أبن كثير أو أن يكون على رأي الشنقيطي أي في تسويتها حسيا أي في خلقها في خلقها في خلقتها وتسويتها هذه كلها آيات دالة على قدرة الله ويستفاد من هذه الصورة الرد على القدرية نفات القدر وهي فرقة ضالة تنفي أن يكون الله قد قدر أعمال العباد يقولون العبد مستقل بعمله ما يحدث في الكون عندهم بتقدير الله من الرياح والعواصف والأنطار والقواصف هذه الأمور هذه تسمى حوادث كونية عندهم بتقدير الله لكن ما تفعل أنت من الطاعة والمعصية قال ليس بقدر الله والعياذ بالله أولا نفات القدر مجوس هذه الأمة مجوس هذه الأمة قال ابن عمر إن قوما يقولون إن الأمر أنف أخبروهم أن ابن عمر منهم بري إذن الله عز وجل قدر الخير والشر وقدر أعمال العباد وأعمال العباد مخلوق لكن تقدير الإنسان أيضا ثابت لأن له قدرة وإرادة لكنها تابعة لقدرة الله وما تشاءون إلا أن شاء الله هذه عقيدة للسنة والجماعة في القدر أي الرد رد عليهم فألهمها وتقواه ولذلك استدل النبي عليه الصلاة والسلام بهاتين الآيتين على من سأله وقال يا رسول الله أفل ندعو العمل يعني هل المسألة مقضية أفل ندعو العمل قال لا لأن الله إذا خلق نفسا هيئها لما أراد أراده لها وتل الآيتين ففيها رد على هؤلاء ويستفاد من هذه السورة أن الإنسان ينبغي أن يستعين بربه في تسكية نفسه أن يستعين بربه وأن يستعين به سبحانه في طلب التقوى لا تغتر بنفسك أبدا لأن من اغتر بنفسه واتكل عليها وكله الله إلى نفسه وإذا وكل الله العبد إلى نفسه فقد وكله إلى ضعف وإلى عجز وإلى عورة ولذلك سمعتم الحديث اللهم آتي نفسي تقوها الرسول عليه الصلاة والسلام أتقى خلق الله آتي نفسي تقوها فما ضدنك بنحك دائما ندعو اللهم آتي نفوسنا تقوها وزكي أنت خير من زكاها أنت وليها مولاه دائما تدعو بهذا الدعاء أنك إذا غلبتك نفسك فهي مصيبة والله صلى الله يعيننا على أنفسنا ومن فوعد هذه الصورة أن من زكى نفسه بالطاعات ومن طهرها من السيئات عموما فهو المفلح حقيقة لأن الله جعل هذا الحكم جواب قسم بعد سبعة أقسام متتالية قد أفلح من زكها فهو الفلاح بعينه الفلاح من كل وجه بسر الله أن يجعل نوياكم للمفلحين ويستفاد من هذه السورة أن الذي غلبته نفسه فهو خاسر وهو خائب وهو هالك إذا حملها على المعصية والخذلان وجعلها تركب مركب الشيطان فهو خاسر ويستفاد من هذه السورة تكذيب ثمود لرسولهم بسبب الطغيان فالطغيان سبب للتكذيب إذا طغى إنسان فإنه أقرب للتكذيب وللتصديق ولذلك إياك أن تطغى واجتنب أسباب الطغيان والطغيان مجاوزة الحد كما قال تعالى فلما طغى الماء حملناكم في الجارية ما سمعتم إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية فبسبب طغيانهم كذبوا كذبت ثمود بطغوة يعني السبب ما هو الطغيان الطغيان جرهم إلى التكذيب ويستفاد من هذه الصورة فضاعة نقض العهد الذي يعاهد الله عز وجل به عليه عباده لأن الله أخذ على ثمود العهد أن يتركوا الناقة ولا مسوها بسوء وأن يجعلوا لهم يوما يشربون فيه ويوما لها تشرب فيه فنقضوا العهد نعم فحقت عليهم كلمة العذاب ويستفاد من هذه الصورة أن الذي عقر ناقة الله أشقى ثمود لأن المباشر كالمتسبب لكنه أفضع المباشر الذي يباشر الجريمة كالمتسبب لكنه أشد شناعة وأشد عذابا لأن به وقعش وقع الشيء المسبب وقع الشيء إذ انبعث أشقاها مع أنهم كلهم أشقياء لكن حكم الله عز وجل بأنه أشقاهم ليش لأنه باشر ويستفاد من هذه السورة أن هذا الرجل رغم ما توفر له في الحياة الدنيا من العزة والمنعة لكنه كان أشقا قومه فدل ذلك على أنه قد يكون من الناس من هو عزيز عارم منيع له من يحميه مطاع في قومه لكن يكون أشقاه فعزه وشرفه لم ينفع في الآخرة حكم الله عليه بأنه أشقى قومه إذن بعث أشقاه ويستفاد من هذه السورة فضيلة صالح عليه السلام حيث أنه ما صبح الله بإسمه وذكره بوصفه رسول الله هذا ثناء عظيم عليه ويستفاد من هذه السورة حرص صالح وشفقته على قومه حيث قال ناقة الله وسقياها فذكرهم بما ألزمهم الله به ويستفاد من هذه السورة أن الإنسان إذا قامت عليه الحجة وراء الآية الباهرة فإن الإلزام عليه يكون أشد لأن هؤلاء ألزموا ليش لأنهم ألزموا أنفسهم هم ذلك هم أرادوا هذه الآية فألزمهم الله بما يضمن بقاء هذه النقل ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن نسأل الآيات يعني أن نسأل إيش؟ المعجزات ويستفد من هذه الصورة أن الجماعة إذا تواطئوا على القتل وعلى الجريمة فإن لهم الإثم جميعا والعقوبة تسلط تص... عليهم جميعا فكذبوها فعقروها ما أن العاقر كان واحدا كما بيننا آنفا ويستفاد من هذه السورة أن السكوت على الجريمة رضا بها لأن حتى لو سكت منهم يمكن أن يكون واحد منهم لم يتكل ساكت فقط حاضر لكن لم يسكت يعني يدل على أنه راضي فكذبوه فعقروه ويستفاد من هذه السورة إثبات صفة الغضب لله والله يغضب على ما يليق به سبحانه خلافا لما جحدته أهل البدع من أهل التعطيل لأنهم قالوا الله لا يغضب وفسروا الغضب بماذا بلازمه بالعقوبة أين أخذنا هذا دمدم ويستفاد من هذه السورة أن الذنب والذنوب سبب في حلول الغضب غضب الله بذنبهم لأن الباء أيضا للسببية فدمدم عليهم ربهم بذنبهم يعني بسبب ذنبهم ويستفاد من هذه السورة أن العذاب نتيجة للذنوب فالذنوب سبب له فسواها ويستفاد من هذه السورة أن العذاب في الغالب يعمل ولذلك قال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاص فسواها كله لم يفلت منهم أحد ويستفاد من هذه السورة أن الله لا يخاف من أحد فصفة الخوف منتفية عن الله مطلقا ولا يخاف عقباه صفة الخوف منتفية عن الله فهو المخوف منه عز وجل ويستفاد من هذه السورة أن الله يسأل عما يفعلون ولا يسأل عما يفعل ولا يخاف عقباه ويستفاد من هذه السورة أن الله لا يحاب أحدا لا يحابي أحد. إذا حقت كلمة العذاب على قوم فإن العذاب ينزل بهم ولا يخاف الله عقباه هذه بعض الفوائد التي ظهرت لي من هذه السورة الكريمة نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بالقرآن الكريم وأن يجعن وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل وخاصته أهل التلاوة المعنوية واللفظية الذين حفظوا وطبقوا وعملوا ابتغاء وجه ربهم بمنه وكرمه وأسأله عز وجل أن يجعن وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أسأله تبارك وتعالى وهو خير مسؤول وأكرم مأمول أن يؤتي أنفوسنا تقواها وان يزكها فهو خير من زكاها فهو وليها ومولاها بمنه وكرمه والى ال